في يجب فيه الخمس او لا يجب ذكر سيدنا الخوئي في السنة الشريف ان الكلام في مقامين المقام الاول في اصل الوجود هل ان الخمس واجب في ارباح المقاسر ام غير واجب حيث ان هذه حل خلاف. بين العامين وبين الشيعة النقطة الثانية على فرض أنه واجب فهل نصوص التحليل تشمله أم لا سيأتي الكلام حول نصوص التحليل ما كان لنا فهو لشيعتنا هل يستفاد من نصوص التحليل أن الفوز في أرباح المكاتب ساقطون بعد وجوبه أم ليس بوالجِد؟ المقام الثانيات الكلام عنه في محله إذا تعرض إلى روايات التحديد نتكلم عنها. الآن كلام المقام الأول. وهو هل أن ثبوت الخمس في أرباح المكاسب أمر مسلم أو ليس أمر مسلمان؟ وهذه الشبه في أن الخمس في أرباح المكاسب. ثابت أو ليس ثابت. أولاً ليس مقتصرة على العامة. ليس فقط العامة هم الذين يقولون بعدم ثبوت الفمس في أوضح التفسير. بل حتى بعض مثلاً المثقفين من أبناء الشيعة يستشكون في ثبوت الفمس في أوضح التفسير. مولو مولو مولك. هذا هو البحث من كلام الجهاد يعني ليس بحثنا الان بحثاً مقابلاً لأبناء العام فقط البحث من كلام الجهاد انه اصلا في حد في نفسه هذا الخمس ثابت او ليس بثابت سواء كان هذا الكلام مع ابنائنا ما او مع غيره مضافا الى انه هناك مقاله عند بعض الفقهاء أن الخمس في أرباح المكاسب حكم ولايتي وليس حكم قانونيا سيأتي التعرض لهذه المقالة عند الكلام حول صحيحة قليل من الذي هي العمدة في هذا الباب عندما نتكلم عن هذه الصحيحة سنتكلم حول هذه المقالة أن ثبوت أن الخمس في أرباح المكاسب حكم ولايتي أو حكم قانون سيدنا قدس سره الشريف بحث البحث خرج عن إطار الفقه المستدلالي الحوزوي إلى البحث العلمي في أصل المسألة الأمنة الخمس ثابت في أرواح المكاسب وليس لتابعه فقال يستدل على ثبوته بعدة أدلة الدليل الأول الإجماع فان اصحابنا قديما وحديثا تساله على ثبوت الخص في ارباح المفاسير ولم يخالف في ذلك الا ابن الجني وابن ابي عفيل ولكن مخالفتهما على تقدير صحتها قال فوز لا تقدح في تحقق الاجماع وهذا الدليل فيه تامل واضح اولا هذا الإجماع لا ينفع لأبناء العامة إجماع علماء الاماميه قديما وحديثا على ثبوت الخمس في أرواح المكاسب لا يجدي شيئا أنها أبناء العامة فإنهم لا يتركون بهذا الإجماع وثانيا بانه مخالفه ابن الجنين وابن ابي عقيل لماذا لا تضر الإجماع؟ الاجماع كما ذكر في المصور وطرحه الشيخ المنفار في مسؤلات على ثلاثه اقسام اجماع المهم إما اما الاجماع وإما واما الاجماع اللطفي واما الاجماع الدخولي الإجماع الدخولي بمعنى أنه يجمع جميع علماء الطائفة سبحث عن القدماء منهم على حكم نعلم أن الإمام بينهم بإجماع الدخول كما لو أن إنسانا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن الإمام الباقر أو زمن الإمام الصادق ورأى العلماء في المسجد جالسين ومجمعين على حكم من الأحكام ويعلم أن الايمان بينهم أوه. هذا يسمى الإجماع الدخول لا إشكال أن الإجماع الدخولي إذا انعقد لا يضر به المخالف إذا كان معلوم المساعد لو انعقد إجماع من خبر قدماء الأصحاب ومتأخريهم على حكم من نعلم ان اليمان بينهم الذي يضرب بحجيه هذا الاجماع مخالفه مجهول النسب لا مخالف احدهم هو مجهول يعني الا امام والذي قال فلا ينعترف به اما مخالفه معلوم النسب لا تضر بهذا به الاجماع, الإجماع الدقوني لا تضر به مخالفه معلوم النسب ولكن تضر به مخالفه مجهول النسب قوله قدس سر أن مخالفة ابن الجنيد وابن أبي عقيل لا تضر بهذا الإجماع إذا كان الإجماع إجماعاً دعوياً كلام صحيح. وأما إذا كان الإجماع إجماعاً حدسيا أو لطفياً، كم هو الآن حاصل؟ ما الإجماع كله؟ إذن نقطع لأن إمامهم بيتنا ولا ما في الإجماع كله. دعي إذا إجماع هو إما إجماع لطفي وإما إجماع حدسي. الإجماع الحدسي ما عبر عنه الشيخ المظفر في أصوله أن إجماع المرؤوسين كشف عن رأي الرئيس إذا أجمع إذا أجمع المسؤولون في الدولة على قرار من القرار لا كشف عن رأي الرئيس الدولة بذلك إجماع علماء الإمامية على أمرين كشف عنه القران المعصوم لهم سبو إجماع الحديث يعني يحدث العقلاء بطبيعتهم يحدثون ان اجماع المرؤوسين يكشف عن قرار الرئيس فاجماع علماء النامي يكشفون عن راي الامام عليه السلام بناء على هذا الاجماع المخالفه ولو كان من معلوم مخالفه ابن الجنيد وابن ابي عقيل ولو كانا معلومين النساء ولو كان ابن الجنين كما ينسى بليله مشرب عامي وقريب من أفكار العامة على أي حال بما أنهما من علماء الإمامية فمخالفتهما تضر بالحجز يعني إجماع المرؤوسين الكاشف حدثا عن رأي الرئيس لا يحصل هذا الكاشف مع مخالفة هؤلاء العلماء فالخطأ المخالفته ما تضر بهذا الإجماع وأما الإجماع اللطفي فهو الذي ادعاه الشيخ الطوسي قدس السرور فمحصله أنه إذا أجمع العلماء على شيئين وكان إجماعهم على خلاف الواقع وجب على الإمام أن يظهر خطأهم من باب قاعده اللطف كما يجب نصب النبي من باب قاعدة اللطف فيجب نصب الإمام من باب قاعدة اللطف يجب على الإمام أن يظهر الحق من باب قاعدة اللطف فإذا أجمع العلماء على امر ولم يظهر الإمام الخلاف فمن خلال قاعدة اللطف نستبدأ ان الإمام راضي بهذا الاجماع سمع أبي النظر عن مناقشة مبنى وأنه صحيح أو غير لا صحيح هذا في علم الرسول لكن على فرض صحيح مخالفة اثنين العلاقات هو لا إذ لعل الإمام أظهر انخلاف ألا رسأني هؤلاء فحينئذ قوله قدس سرور يعني سيدنا الفوري بأن مخالفة ابن الجنيد وابن أبي عقيل لا تضر بالإجماع لا تضر بإن كان إجماعا دخولياً واما ان كان اجماعا حدسيا او اجماعا لطفيين فمخالفتهما تضر بذلك هذا هو الدليل الاول الذي ساقه في الجسر الرمليه ذات الوجوب والتامل فيه الدليل الثاني السيره العمليه القطعيه المتصله بزمن بلا إشكال قامت السيرة العملية القطعية على دفع هذا الخمس كأخذ المراجع ومتصل بزبال المعصوم بلا إشكال لما ورد في التاريخ الصحيح من تصدي وكلاء الإباني القاضي أو وكلاء الإباني الهادي لأخذ المخمار فبعد أن ثبت أن سيرة علمائنا على أخذ هذا الخمس وثبت تصدي وكلاء الايمان عليهم السلام كما في وكلاء الامام الكاظم وكلاء الامام الهادي لأخذ هذا الخمس فهذه السيره العمليه القطعيه تثبت ان الخمس في بعض المفاسد واجبهم ولكن هذه السيره غايتنا تفيد انهم عليهم السلام سواء بالنسبه للمعصومين او بالنسبه لعلمائنا اخذ الخمس اما الاخذ كان على نحو الحكم القانوني او على نحو الحكم الولايتي لا يدري هذا السيره عنه قامت سيره علمائنا وسيرة أئمتنا ائمتنا سلام الله عليهم على اخذ هذا الخمس ونصب الوكلاء لاخذك هذا صحيح أما أنه كان حكما قانونيا تحكم الزكاة كحكم الصلاة كحكم الصيام أو كان حكما ولايتيا مثل مثل أي ضرائب الآن ضرائب الدولة ضريبة الدولة محكم قانون حكم ولايتي ولي أمر المسلمين من خلال ولاية ضد ضريلة الضريلة يسموها حكم ولايتي فمهم حكم قانون هذا عليهم ضاب الضرايب ثبوت الخمس في أرباح المكاسب في زمن الإمام الكاظم أو زمن الجوال أو زمن الهادي لعله كان ثبوتا على نحو الحكم الولايتي مثلهم مثل ضقية الضرائد وأن علماءنا الأعلام جروا على ذلك من باب الحكم الولايتي سير نفسها سير دليل صامت لا يكشف عن أن هذا الأخذ كان على نحو الحكم القانوني أو على نحو الحكم الولايتي لا يكشف عنه فاستدلال سيدنا قدس سره الشريف بالسيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين على وجوب الخمس في أرباح المكاسب غير كاملين فإن السيرة تدل على أنه كان حقناً خامنية أو أنه كان حقناً خامنية صار معلوم؟ الدليل الثالث الذي طرحه سيدنا قدس سره وهو محل الحوار والنزاع الآية الكريمه وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ هُمُسَدْ وَلَتَوْسِلِهِ هذه الآية تقول غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أي شيء تغنمونه فبهي الخامس والغنم بمعنى شنو الفوز بالشيء من له الغنم فعليه الغرم يعني من فاز بشيء فعليه الضريبة فعليه الضمان غنم الشيء يعني فاز به سواء كان في غناء دار الحرب أو في غيرها لقد غنم مطلقه سيدنا الخوي قدس سر الله يريد أن يستدل بهذه الأذن في مقابل ابناء العامه على أن الآية كما استدلوا العلماء سدلوا بالآية سدلوا بالآية على أن المراد بالغنيمة فيها كل ما يربحه الإنسان سواء كان من غناء دار الحرب أو من غيرها فيشمل الخمس في أرباح المكاسب وجه الاستدلال بالآية عدة قرائن ساقها سيدنا الفويت القرينه الاولى تعبير بالشاي يقول واعلموا انما غنمتم من شاي ظاهر كلمه من شيء والعموم يعني اي شيء قليلا كانت او كثيرا ظاهر التعبير كلمه من شاي العموم يقول ولعل في التعبير بالشيء الذي فيه من السعر والشمول ما ترى يعادا إلى أن هذا الخمس ثابت في مطلق ما صدق عليه الشيء من الرب وإن كان يسيرا كالتران كل ما يسمى شيئا ففيه الخمس ظاهر كلمة من شيء هو هذا وهذه القريمة واضحة البيت فإن المتعلق يتبع المتعلق لا أن المتعلق تابع للمتعلق من شيء جار مجرور متعلق بماذا؟ بغنمتهم يتبين من شيء عامة وخاصة إذا عرفنا غنمتهم عامة وخاصة سعه المتعلق تعرف بسعة المتعلق وضيق المتعلق يعرف من ضيق المتعلق للعكس إنت يا سيدنا تريد تستكشف على أنه اذا كان هذا كلام من سيدنا وإلا إذا كان كلام من أستاذنا المقرر الشيخ البروجة رجحة الله الله مع الشيخ البروجة غنمتم من شيء غنمين نحن نريد أن نثبت أن غنمه مطلقة لغناء الحرب لغنائي مطلقة بماذا؟ بدليل أن كلمة من شيء مطلقة كلمة من شيء لا تكون مطلقة إلا إذا كان متعلقها مطلقان الآن مثلا أقول ما قتلت من شيء فعليك بيته يعني يشمل الجدران والحجاره ومثلا القراطيس أنا لك من شيء أو من شيء عام قد ما قتلت بعد ما قتلت قرين على أن من شيء خاص بالنفوس بعد مو انها شامله الحجارة والقراطيس ما قتلت من شيء بعد أنا. ما قتلت من شيء فعليك نيته أو قتلت يلي أو ما ضربت من شيء فعليك ضمانه لا يقال من ضرب الجدار على أي حالين المتعلق يستفاد سعته وضيقه من المتعلق وليس العرص وسيدنا في العرص أراد أن يستفيد عموم المتعلق من عموم المتعلق وهذا غير كاملين هذا قريمة غير كامل هذا الأخرى اطلاق الخطر انت الان اذا اقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء واعلموا من هم المخاطبين اذا الغنيمه غنيمه دار الحار اذن اعلموا خطاب المقاتلين فقط واعلموا يعني ايها المقاتلون اذا كان المراد بالغنيمه غنيمه الحرب فقط فالخطاب للمقاتلين واذا كان المراد بالغنيمه الاعم المراد بها كل ربح فالمخاطبين اذن شنو جميع المؤمنين. نحن إذا راجعنا الآيات السابقه على هذه نجد أن الخطر مطلق فيهم. في جميع المؤمنين. مثلا واعلموا أنما اموالكم وأولادكم فتناء. هذا مو خاص بالمقاتلين. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا بالمقاتلين. من خلال عموم الخطاب في الآيات السابقة نستفيد أن الخطاب في هذه الآية أيضا عام لجميع المؤمنين وإذا كان الخطاب عاما لجميع المؤمنين فذلك قرينه على المراد بالغنيمه ليس خصوص غنيمه دار الحرب بل مطبقا صار وادة القرينة ذكرها وهذه القرينة نحن بتأمنا لاعتبار ليس كلامنا في عموم المخاطب وخصوصه كلامنا في عموم الحال وخصوصه لا في عموم المخاطب وخصوصه ندعي التقييد الحال مو تقييد المخاطب الآن مثلا يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة المخاطب عموم المؤمنين أما الحاجن حال مقيد لخصوص هذا قب لا ينافي العموم تقيد الحال لا ينافي عموم المخاطاه مخاطب عام لكن الحال مقيد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم لا يجب عليهم الغسل في جميع الاحوال انما يجب عليهم الغسل في حال اقامه الصلاه فالحال مقيد والمخاطب عام إحنا ما قاعدين ندعي في الايه ان المخاطب خاص بالمقاتلين لا المبنين. ايها المؤمن اذا قاتلتم وغنمتم فعليكم خمس غنم تقيد في الحال متقيد في المخالفه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله يقومون بصفه عامه في الحجاز وفي اليمن وفي اي مكان اخر ايها المؤمن بصفه عامه اذا قاتلتم وغنمتم فعليكم خمس تقيد في الحال مو تقيد في المخاطب ولا قلازمتها بين الامرين الآيات السابقة تثبت لنا أن المخاطب مطلقون سهلين. لكن لا تثبت لنا أن الحال مطلقون ونحن ندعي تقيد الحال ما ندعي تقيد في المخاطب هو خيط والمخاطب عام المخاطب عام لكن الحال مقيد والغني مخاصب بغناء. لا يجبني شيئا مرحباً. القرية الثالثة التي طرحها سيدنا اعترف القرطبي في تفسيره وكذا غيره بأن الآلة شاملة لعموم الفوائد والآلطاح اعترف بذلك القرطبي المفسري أهل العامة غير أنه خصها بغناء دار الحرب من أجل الإجمال القرطبي قال بأن الآية لو قل لنا تدل على ثبوت الخمس في مطلق الأرباح لكن قام الاجماع على أن الخمس خاص بغناء ندار الحار لذلك ادعينا تخصيص الآية من خلال الإجباع هذا الكلام كلام القرطبي مجدنا شيء لان ابناء العامه لا يدعون بان اللفظ بحسب المراد الاستعمالي خاص بغنيمه دار الحق وانما يدعون بان اللفظ بحسب المراد الجدي خاص بغناء دار الحق لفظ غنيمه بما هو هو لو خلي ونفسه عام لكل ربحين لذلك نص علماء اللغه على هذا مراد الاستعمالي يعني المدلول الوضعي لله مو نزاعنا في الحنة نزاعنا أنه ما هو المراد في الآية من غنمها المراد في الآية من غنمة ما هو أما غنمة حد ذاتها غنمة في حد ذاتها وضعت مطلق الربح المدلول الوضعي لها هو مطلق الربح لو خلينا نحن والآية بدون أي قرينه خارجية لقنا متقرب الرب هذا حتى أبناء العم يسلمون مو خصوص القرطبي نقول عم يقول قامت القرية سواء كانت داخلية أو خارجية قامت القرية على أن المراد الجدي من غنيمة هو وخصوص غنائم دار الحار وإن كان المراد الاستعمالي العام قرطبي عندما يقول هكذا هذا نفس كلامه العام كلام كلام وقرطبي كغيره من علماء العامه يسلمون ان المراد الاستعمال لله غنمه الكلام لكن هذا المراد الجدي المراد الجدي في الآيات من لفظ غنمه ما هو يقول فعلا ما هو دليل على الاجماع الاجماع قرينه في الاجماع ذاته قرينه لماذا لان الاجماع دليل على مرادات الشارع اي متكلم هذا قانون عقلاء موجود العقلاء يقولون إذا أرد أن تعرف مرادات المتكلم فلا بد أن تلاحظ شؤون هذا المتكلم بكمانه ما أنك تلاحظ كلامه فقط الآن يعني الآن مثلا هذا المتكلم من الرؤسات وإذا تكلم طبيعة الشهيد معروف عند الناس أن طبيعة الرؤسات طبيعه هذا الرئيس اذا تكلم بكلامين فانما كلامه في اطار قوانين الدوله في اطار ص قوانين الدوله بما انه يرأس هذه الدوله ويتدنى هذه القوانين كلامه دائما شنو في اطار هذه القوانين لا يمكن لك ان تفصل ظهور كلامه عن قوانين الدوله لا بد في تفسير مراده الجدي من الاطلاع على سائر القوانين لأن هذا كلام في إطار هذه القوانين وليس خارجي نحن أحضر كلام المتكلم هذا قانون العقلاء موجود في فجية الظهور يذكرونهم في بحث فجية الظهور في الأسور أن العقلاء قام بناؤهم مسيرتهم على أن تفسير مرادات المتكلم إنما يلاحظ فيه ملاحظة تمام شؤون هذا المتكلم فإذا كان ترد رئيسا ويتكلم في اطار القوانين لا يمكن فصل كلامه عن القوانين لا محاله تفسير مرادته بملاحظه بقيه القوانين خب الكتاب دليل على مراد الشارع والسنه دليل على مراد الشارع واجماع ايضا دليل على مراد الشارع فلا يمكن فصل دليل عن ادله الاخرى يعني لا يمكن ان تعرف المراد الجدي من دليلين وهو الكتاب مع فصله عن بقيه الادله فان الشارع يحتج عليه يقول انت فصلت كلامي في القران عن بقيه كلماتي في وكلماتي كما تصل عبر القران تصل عبر السنه تصل عبر الاجماع تصل عبر السيره تصل عبر اي دليل وأي كاشف آخر فكلام المتكلم لا يفصل عن بقيه شؤونه وعن بقيه اساليبه وعن بقيه القوانين التي تلاحظ لا محال الاجماع بما انه زيهم من ادله قاشف عن مراد الشاعر فاذا قام الاجماع عندهم على ان الغنائم صار ليس الاجماع ليس حجزا فيه نحن نحتج عليهم بما هو حجز عندهم الاجماع بما أنه دليل عندهم وحجة كاشفه عن المراد الشرعي فلا عليكم يكون نجمع قريمة العماء من المراد الشرعي من الايه وشنو؟ خصوص غنائم هذا الحال ما يجري دينا شيء أنا بخلطه وليه ومن القرائن التي ساقها سيدنا الحوئي قدس سرورك قال وكيف ما كان فلا ينبغي التأمل في أطواق الآيات ما ينبغي التأمل يعني كل كل كل تأمل أمرد ترده في حد ذاتها وسمولها لعامة الأرباح والغنيين ويشهد لذلك أخبار كثيرة يعني أخبارنا دلت على أنها الإفادة يوما بيوم الغنينه الإفادة يوما بيوم يعني مطلق الإفادة بضميمة نصوص التحليل ما لنا فور شيعة نهدى فرعا يكون لهم شيء ثم يحللوه يعني نفس نصوص التحليل دليل على ان الخمس ثبت ثم حلل وإذا كان الخمس مثابت من أصله لماذا لا يحلل نفس نصوص التحليل قرينه على ان الخمس ثبت ثم حلل جملتان هذه الأخبار التي تفسر رميمة وأخبار نصوص التحليل كلها بالغ حد التواتر الإجمالي كما لا يخفى فالحكم مما لا ينبغي إشكال فيه هذه القليلة التي ساقها سيدنا محمد أولا من هذه نافعة لأبناء الشياء فإن تسدب الأخبار أخبار الأئمة عليه السلامة البالغ حد التواتر الإجمالي سواء قالت أخبار التحليل أو أخبار الإفادة يوماً بيوم ميلاً على إي حالة الأخبار لا تنفهم عنها شيئاً لأنهم لا يتعرفون جميع وثانياً بأن هذه الأخبار معارضة بثالثة في نظر العام يقول لو سلمت بالأخبار التي أنت تذكرها الكاشفة عن كون المراد الجدي من لفظ الغنيمة مطلق الربح فهذه القرينة قرينة الأخبار تعارضها قرينة الإجماع عندهم الكاشف عن كون المراد الجدي من الغنينة خصوص غنائم دار الحارة تعارض القرينة في كما أن الأخبار قرينة خارجية على كون المراد الجدي من الغنينة وطلقوا الرجح الإجماع قرينة خارجية على كون المراد الجدي من الغنينة خصوص غنائم دار الحارة فتتعارض القرينة واضح بسا ما اشترك اللي ياسمنا لها هذا الاسدول هو, هو يعني نحل اسدلالي مقابل العالم سيدنا يعني هذا كل هذه الصفحات يريد الوجوه الخمس أمام ابناء العالم في أرباح من فاس بالنسبة مقابل على أي حال نحن ما نتكلم على صعيد خاص نتكلم على صعيد خاص نتكلم على صعيد فاس أو على صعيد مطلع نريد نثبت وجود الخمس في الاسلام أن الخمس في أرباح المكاسب ثالث في الشريعة الإسلامية هذا الاستدلال أن فعشيع ولا ينفع يعني؟ فينفع بعضين دون بعضين؟ حد عن الاستدلال للشيعات <تصفيق> استدلال للشيعات مهلا استدلال بالكلام القرطبي هو أي شيء للقرطبي كلام القرطبي هو ينفع الشيعات أقول ماذا استدلال القرطبي؟ لا إذن قرينا خامس للمرأة؟ هي المحاك أبناء العامة أقوى قرين عندهم السياق فإن سياق الآيات آيات التفاقب عنه آيات الحرب وقرينة السياق مخصصة للغنية بغنية الثالث فإن فإذا لاحظت الآيات أول وأخرى متعلق نفس, الآية. نفس الآية ناظرة لحال الحر نفس الايه فلا تكون فتنا ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون مصير وإن تولوا فأعلنوا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا انما رمتم من شيء ان الله يغفر للرسول ذنوبه قربه ريثانا والمسافين ومن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع نسدئ الى ايه من اول يوم التقى الجمع والمر على كل شيء قدير الا انتم بالعدوه الدنيا او بالعدوه القصوى الركوا اسفل منكم ولو تواعدتم ان اقتذبتم في المياه لاقب يرضي الله امر كان مقبولا ما قبله وما بعده ولا ناظر شنو بايات القتال فكون السياق سياق ايات القتال ان لم يكن قرينه على ان الغنيمه يراد بها غنيمه دار الحرب فلا اقل من كونه صالحا للقرينيين ومتى احتسب الكلام كما ذكرناها لعدد مرات ومتى كان الكلام محفوفاً بشيء صارح للقرينيين يكون الكلام مجمل يعني ف... يعني يسمي يقول أنه ماذا تسلم بالآية لأن الآية إما ظاهرة في غني مدار الحار تقرين في السيارة أو لا أقل مجمل لأنها محتفة بما هو صالحاً بالقرينيين وسيدنا الحوء يخبس السراء في عدة من كلماته في هذا الكتاب اعتبت في هذا المعلم أما الآية الآية فقط على هذا سبقنا نبهن عالمي أن الآية مخاصة بغنية الأول ولكن الظاهر الثاني فإن المستفاد من الآية وكذل مصوص على كثرتها صحيحها وصحيبها التي لا يبلغ لا يبعد بلوغ مجموعة أحد اختصاص الحق بالارتنام أما تجعل الفتال وانك <تصفيق> تحصل <تصفيق> من الغلبيت بالمقاتلات لا بمطلق السيطره عن المال كيفما مرتفع فهذا ما تقول عنه سيدنا قال بأنه خصوص المورد صحيح ان أن الآية موردها الكتاب لكن الورد في الآية كبرت عنه وهذا المورد موردها الآية موردها غنيمة دار الحرب لا أن المراد غنيمة دار الحارب الآية حكم قانون عام كبرى كلية عام وعلمون أن ما قاله من شفناه الله في المسجد. انطبقت على هذا المورد هو مورد غين الدار. أرى أن مسلح المصاديق غنية وخصوص المورد لا يخصصه. الجواب عن هذا خصوص المورد لا. وردت بثبت ورد من الوارد عام او اثبت ان الوارد عام حتى نقول بان خصوص المورد لا يخصص الوارد. واول الكلام ان الوارد عام أو خاص هذا ليس اي خاص اذا ثبت ان الوارد عام ثم حقرت شبهه على أن هذا الوارد العام يختص بعدم ورود هذا الخاص والمرخص خاص كما ان الوارد, الوارد خاص انه عام خصوص المورد لا يخصص الوارد فيما ثبت ان الوارد عام اول الكلام ان الوارد عام. ما ندعي التخصيص، وطبعاً ندعي التخصص. ما نقول المورد يخصص. أصلاً هو خاصٌ، لا مخصص بالمورد. أصلاً الآية خاصة بغناء دار الحظ، لا أنها مخصصة بالمورد حتى يقال بأن خصوص المورد لا يخصصه.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 الجواب عن ذلك أنه مباطل الجواب الذي يذكره الأعلام جميعا أن سياق القرآن ما في الجهة. كثير من الاعلام يذكرون هذا الجواب في مقام الحديث عن آية التطهير أن آية التطهير واردة في ضمن الآيات التي تتكلم عن نساء النبي فيقولون بأن السياق غير في الجهة. ووجه عدم في السياق الأمر الامر الاول بأن المتكلم الذي لا يلتزم بالسياق العقلاء لا يخرجون بالسياق يعني انا ما اعرف ان هذا فلان اذا تكلم يتحدث في حاجه ونطلع حاجه ثانيه ونرجع نطلع حاجه ثالثه ونرجع لحاجة رابع مثلا الا يقولون كلهم هذا السياق المتفق عليه بناء العقلاء على هذه بناء العقلاء على ان السياق قرينه نوعيه على مرادات المتكلم الا ان يكون المتكلم له طريقه خاصه في التكلم بحيث لا يتعامل بالسياق هنا لا يكون السياق حجه عليه القران الكريم كثير من الايه ايه ترتبط بمعنى وايه ترتبط بمعنى فها خار مثلا فيخرج من ايه إلا أن مشكلتنا هنا لنفس الآية تتحدث عنه لفتح. لو كانت المشكلة في الآيات التي قبلها أو بعدها لاجبنا بهذا الجواب قلنا بأن السياق غير حجة لأن القرآن الكريم قامت طريقته على أن ينتقل من مطلب لمطلب آخر في آية لآية الامر الثاني الذي يذكرونه لعدم حجيه السياق في القران هو أنه معلوم ان هذا الترتيب هو الترتيب الذي نزل من السماء معلوم بحيث انه ما انكر مساله تحريف في القران في فيها الامر لا بل على فرض التسليم منه لا تحريف كما ذكر السيدان العلمان السيد الخوري دع الضروره ضروره المسلمين على ان القران غير معتص والسيد الخميني رحمه الله ذكر بانه مثلا ما معناه ما لا يخالف في ذلك الا من شعور ربك فله يعني خلل يعني ان المخالف والقائد بالتحريف فيه مثلا خلل خلل أو, أو كما يقول سيدنا أخوئي نقصا في المخلوق الأول يعني العاقل فعلى أي حالين إذا سلمنا بالضروره وبأن المخالف في تحريف القرآن مشعوذ أو به خلل عقلي أو ما اشبه ذلك يقولون حط عن هذا الترتيب مو معلوم انه الترتيب الذي نزل من السماء ترتيب سوره الآية كون هذه السوره قبل هذه السوره و هذه الايه قبل هذه الايه هذا الترتيب لم يعلم انه الترتيب الذي نزل من السماء او مو معلوم أنه الترتيب الذي امضاه المعصوم عليه السلام فاذا السياق يدخله فبغض النظر عن هذه الاجوبه التي اجاد بها الاعلام في كتبهم مفصلان اجاب السيد السيستاني بان الآية في السياره لأنها خارجه عن السياره بيان قال بان القوانين العقلائيه والوضعيه تقرر ان كل دولة تقوم على ركيزتين ركيزة عسكرية وركيزة اقتصاد مستحيل أن تقوم دولة بدون اقتصاد وبدون عسكر كل دولة لابد أن تقوم على ركيزتين ركيزة عسكرية وركيزة اقتصاد سورة الامثال إذا تلاحظوها وتتمعن في آياتها سورة الانفال من أول إلى آخر في مقام تركيز دولة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الانفال عندما يلاحظها الإنسان يرى أنها في هذا الصداد في صدق شنو ترسيخ وإقامة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أن الدولة تعتمد على ركيزتها، ركيزة اقتصادية وركيزه عسكرية، تلاحظ أن سورة الأنفال بعض آياتها تهتم بالجانب العسكري، جانب القتال، جانب الهيمنه جانب السيطره على القطار، وبعض آياتها تهتم بجانب الاقتصاد وجمع الأموال لدى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الملاحظ في سورة الأنفال. إذا كان الملاحظ في سوره الأنفال بصفة عام أنها تهتم بجانبه جانب العسكري وهو قتال الكفار والجانب الاقتصادي هو جبل العمار. هذا السياق، هذا هو سياق سورة الأنفال. هذا السياق يناسب عموم الغنيمة لمطلق ما ربح الإنسان، لا خصوص الغنيمة بغنيمة ذلك الحال. هذا السياق يناسب هذا المعنى، وناتج هذا المعنى. بما أن سورة الأنفال في مقام, في مقام بناء دولة الرسول والدولة تقوم على ركيزتين ركيز اقتصادية ركيز عزكيين المناسب للركيزه الاقتصادية عموم الخمس لمطلق الرنح لا خصوص الخمس بغناء امدار الحال فعموم الآية لمطلق الرنح هو من السياق لأنه خارج عن السياق. طال ولنقرا شوف شويه انفاس ايات على هذا اولا كل انفاس لله وش الانفاس موارد خصاليه سيف البحار ورؤوس الجبال والمعادن وشطوط الانهار هذه كل هذه الانفاس كلها موارد خصاليه الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون على السوء مما رزقناهم ينفقون طلبوا لا لكم خاصا غنم داره حسب الايه فهم يجادلونك في الحق باكنما يساقون واذا يعدكم الله احد الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يكتب الحق ويقطع هذا الكافرين هذه قرناهضر القضائي المستديم يريد الحق ويقتل بعضه استغيثون ربكم رَبَّكُمْ لكم لَكُمْ أن أَنِّي بآلاف من الملائكه المرضفين وما جعله الله الا بشره يريد يغشيكم النعاس امدا الذي يهان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلكم فذوقوه وان انذارين عذاب النار يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الهم الابصار ومن يولهم يومئذ دبر الا متحرتا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم ذلك وأن الله مهم كيب الكافرين أوه. إن شر الدواب لو علم الله أن في ميئة الذين آمنوا استجيبوا لله الله واتقوا فتنة لا تصيبن واذكروا إذ أنتم مستضعقون واعلموا أن ما أموالكم واولادكم وأولادكم أمواد وأولاد شارك واعلموا أن ما أموادكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وما كانوا وما كانوا مصادقين ان الذين كفروا هذه ركز عليه السنه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله يعني كانما الايه تعرض بلي قاعدين ينفقوا اموالهم حتى يثبتوا دولتهم يعني انتم ما تنفقوا اموالكم لتثبيت دولتكم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله روى الين يقولوا في المقابل ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله واعلموا ان ما غنمتم من شيء اذ يريكم الله بمنامك قليلا واذ يريك يا ايها الذين امنوا فدعاوا اطيعوا الله ولا تتمت الذين خرجوا والزين لهم شيطانا وأعدوا لهم ما من قوة ومن رباط الخير ترهبون بي عدو الله وعدوكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي ليكم شارك. آية واحدة شير إلى جانب عثرين شير إلى جانب باقتصالي ما آية وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون ان الذين بعد من الواضحة الواضحه تبين ركيزتين ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعضين فإذا السيد حفظه الله هكذا يدعي بأنه سورة الأنفاء في مقامه بناء الدولة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية تجد على الركيدتين والمناسب لذلك عموم الآية لا خصوصا ولكن ما ذكره أيضا محل تامل باعتبار أنه إنما يكم فيما إذا كان الفومس من رواتب التولي الإسلامي وأن مثل الذكر فإن ذكارات التولي الإسلامي إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعامدين عليها مثل مفرقات والمؤلفة قلوبهم يعني عدة مواضع من احتياجات الدولة الإسلامية وغطة من راكد التكامل أما الفونس خصوصا بناء على المسألة المشهور من التنصير نصف الإمام ونصف الإسلامية وأنه من كل الإمام نصف للامام ونصف للسابع الفقراء هذا ليس رافدا من رافد كذلك يعني عندما يخاطب المؤمنون بدفع الخمس يعني المناسب هكذا المناسب لبناء الركيزه الاقتصاديه هو الحث على الزكاه مو الحث على الخمس فان الخمس معروف مشربه ومعروف مصرفه نصف الايمان ونصف الساده القوم وهذا المقدار من المصرف لا يعني ان الخمس رافد اساسي من رافد الدوله الاسلاميه حتى نقول بأنه الخمس يناسبه عموم الغميمه لمطلق الرد لا خصوص الغريب بغدائم هذا الحال بعد ذلك في مكتبى هذه المناقشات وصلنا إلى هذه المفتار من الآية المو معلومة شمونا يرن بكل ريك إن لم تكن خاصة لما إنجار الحال فلا أقل من إجمالها وكونها مو معلومة هذا البرين مكان نعم ها هنا إشكال معروف هذا الإشكال معروف بعد ما يطرح خصوصا العالم حتى أبناء الشيخ قد تداول على الألسن وداسيما في الآوات الأخيرة وحافظ لو كان الخمس سابق الشريعه المقدسه لراينا روايات عن الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم او عن الامام عبد المؤمنين تدل على ثبوت هذا الخمس بينما ما وجدنا الا من الامام الصادق والامام الباقر وارنا لا من الرسول ولا من الامام علي ولا من الحسن ولا من الحسين ولا من الامام علي بن الحسين ما وجدنا روايات من هؤلاء الائمه تدل على ثبوت الخمس يا رحم مضافا إلى أن الرسول تصدى للذكاة ولجبايتها ونصب العمال لأخذها وأعطاهم أجرا منها وما وجد الرسول قام بذرة من هذا في سبيل وكذلك الإمام علي عندما تصدى للخلافة ما وجدنا أنه نصب جباة لجباية الأخماص وعمال لأخذ الأخماص وأعطاهم قجرة فإذا عدم وجود روايات عن الرسول وعلي عليه السلام في الخمس وعدم تصديهم لجبايته شبهة قوية في أن الخمس في أرضاه المكاسب لم يعلم تلوته وإن تعجب فعجب الله أنه لم يوجد هذا القسم من الخمس عين الولاة في صدر الإسلام إلى عهد الصالحين عليهما السلام، حيث أن الروايات القليلة الواردة في المقام برزت منذ ذلك العصر، أما قبل لم يكن منه اسم ولا رسم، بساتن حسناً على الله، وقعد في ذلك، شفاء، أجاب سيدنا الخويق بسراً عن هذه الشفاء. بعيد كسي موجود أنا لازم على الخمر لازم يجيب <تصفيق> الجواب الأول بناء على ما سلكنا من تدريجية الأحكام الاشكال ماذا فان فإن الأحكام الإسلامية ما طرحت دفعة واحدة وإنما طرحت على نحو التدريج وطرح الأحكام على نحو التدريج هو الموافق للمصرح فان المجتمع الجاهلين لا يمكن تحوله إلى مجتمع متقدر للقوانين الإسلامية على نحو التدريج فالمصلحه اكتبت أن يكون طرح الأحكام على نحو التدريج مقتبى هذا الطريقة وطريقة تدريجية الأحكام ان هناك احكاما كثيره اودعها الرسول صلى الله عليه وسلم عند علي عليه السلام أو وعلي اودعها عند اهل بيته ليبلغوها في الظرف المناسب لابلاغها فعدم ابلاغ الرسول لها وعدم ابلاغ علي عليه السلام لها لا يدل على عدم وجوبها بل لان الظرف لم يكن مناسبا لابلاغها فاقتضت مصلحه تدريجيه الاحكام ان تودع عند اهل البيت وتبلغ في الوقت المناسب لابلاغ بل يقول سيدنا خذ السره جمله من الاحكام لم تنشر لحد الان وانها مودع عند ولي عصر رجل الله تعالى فرجع الشريف وهو المامور بتدريجها متى ما ظهر فعلى هذا المبنى حسب الإشكال هذا الجواب فيه تعامل هذا التعامل انه لا اشكاله في الكبرى نفس الكبرى ما لناخذ ان الاحكام الشرعيه طرحت على نحو التدريج المسلم وان مصلحه التبليغ تقطب التدرج في اطاف الاحكام المسلم كبرى كلها مسلمه ثلاثه الصغر، هل ان الخمس في أرباع المكاسب من الاحكام التي كان يناسبها التدرج لولا يجب ان الصوره الكبرى ما المشكله الاحكام الشرعيه طريقه التدريج بعض الاحكام ما كان يمكن ابلاغها لفه واحده بل لابد من تدريج عنها التدريج لكل مسلم لكن هل الخمس هل حكم بالخمس هل الخمس الثابت في ارباع المكاسب هذا هذا الحكم الخمس هل كان يناسبه التدرج في الطرح او لا يناسبه؟ اجل الصبر تبدو الصبر هل من المعقول ان الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم يتصدى لبيان المستحبات مستحبات الصلاه ومستحبات الصيام ومستحبات الحاج ولا يتصدى لبيان الخمس ويوكل مهمه تبليغه الى الامام الصادق او الى مباطن اي اهميتك في مستحبات الصلاة ومستحبات الصيام ومستحبات الحج على الفمس هو وواجبه ومن ضروريات المذهب حتى يؤخر تبليغه الى زمن الصادقين ويقدم تبليغه هذه المستحبات مضافا الى انه سيذكر قدس سره فيما ياتي انه اطبقت أبناء العامه على وجوب الخمس في المعادن وفي الركاب وان هناك نصوص على الرسول العامه صلى الله عليه وسلم على ان الخمس ثابت في المعادن وفي الركاب لماذا الرسول يبلغ الامه الاسلاميه بثبوت الخمس في المعادن والركاب واما الخمس استثنت فيها ارباح المكاسب فيؤخره الى زمن الصارفين عليه بينما يفرض ابن අපرو بماذا تجوز الخمس مع عادله والركاز امر الناس في لكن تموت الخمس في الخمس ارباح المكاسب لا يناسب الظرف الا في زمن الصارفين عليه وان الظرف يناسب ان يبلغ زكاه الفطره ووجوب زكاه الفطره ولا يناسب ان يبلغ وجوب الخمس إلا زمن الصادقين عليهم السلام ما هو الوجه في ذلك وخصوصا انه سيذكر قدس سره ايضا ان الله حرم الهاشميين من الصدقات وعوضهم في فالصدقات تحرم عليهم من عهد الرسول لكن ما يعوضون لسي عهد الصادقين عليهم السلام هذا بعض التعويض تعويضا يكون في زمان عوضه بعد. شرعت الزكاة وظلغت منذ زمان الرسول وحرمت على الهاشميين منذ ذلك وعوضوا بالخمص إذا كان ما حروم قد ولر وشرع منذ زمن الرسول صلى الله عليه وعليه فلماذا ما عوضوا به لم يبلغ ولم يكن ظلفه المناسب إلا في زمن الصادقين عليهم السلام ولي المعالمين كانت في تلك المدهة رؤية معالمين ليه ها موضع أصدقين معيوم معه هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إنه فارق بين الخمس وبين الزكاة. يذكرنا الله.